وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاتأل به خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُ لِرُوَحَمَانِ قَالُوا وَمَا رُوحَمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَى وَكَالَذِي جَعَلَ فِي السَّمَايِ فُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمْرَ مُنِيراً